بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قال رحمه الله فإن قيل إذا كان تأثير إنما يتم بمجموع هذه فما وجه دخول اداه أو في قوله تعالى أو ألقى السمعة والموضع موضع واو الجمع وهي التي تفيد الجمع بين المتعاطفين في الحكم هذا هو ضابط واو هو الجمع اي لجمع او للجمع بين المتعاطفين في الحكم جاء زيد وعمر تقول مثلا العمل لا يقبل الا بالاخلاص وإيش والمتابعة العمل لا يقبل إلا بالإخلاص والمتابعة أي باجتماع هذين الأمرين. الشخص يسود بالعلم والأدب بالعلم والأدب أي باجتماع هذين الأمرين. فهذا هو معنى قول رحمه الله تعالى والموضع موضع واو الجمع أي التي تفيد الجمع بين المتعاطفين في الحكم. فتقول مثلا الشخص يسود بالعلم والأدب. فهذه من الجمعة اي يسود بهذين الأمرين وفي الآية إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ونقى السمع وهو شهيد قال ابن القيم يعني فإن قيل ان هذا الموضع موضع الواو لأن الأمور تحصل التاثير يحصل باجتماع هذه الأمور كما أن الإيمان يقبل في قولك إذا قلته أو كما أن العمل يقبل بالمتابعة والإخلاص أي باجتماع هذينه الأماين وكذلك التأثير يحصل بهذه الأشياء مجتمعا لا بانفراد بعضها فهذا الموضع موضع الواو لا موضع او التي لأحد الشيئين كما سيأتي قال فإن قيل إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه فما وجه دخول اداه أو في قولها ولق والموضع موضع واو الجمع لا موضع أو التي هي لأحد الشيئين نعم هذا سؤال وجيه يدل على أفطانة هذا السائل والمورد لهذا الشيء وابن القيم كأنه يضع سائلا هنا في هذا الموضع ياتي بمثل هذا الاراد ليش هنا ما يؤتب بالواو التي تفيد الجمع لماذا جيء بأو التي تكون لأحد الشيئين تزوج هندا او اختها خذ من مان دينارا أو درهما اقرا النحو أو الفقه هذا أو معنى لاحد الشيئين او او الاشياء فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوصط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه هذه لاحد الشيئين او ايش او الاشياء فهذا هو الموضع يكون يكون للواو لاني ايش لاني او التي هي لاحد الشيئين او او الاشياء كما سمعت في هذا الامثله التي ذكرناها هذا ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت ابائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم إلى آخر الآية فهذه أو التي هي لأحد الشيئين أو إيش أو لا لهذا أو هذا أو هذا إلى آخر ذلك فابن القيم يأتي بإراد ويجيب عليه رحمه الله تعالى الآن عرفنا أن الموضع كان على حسب السياق أن يكون لأيش للواو لأنها تفيد الجمع وقد قال المقيم أن التأثير يكون بمجموع هذه بظاهر مجموع هذه الأشياء التي ذكرت قال محل وكذلك أيضا ايش مؤثر مقتضى وكذلك شرط لحصول التأثير وكذلك انتفاء مانع يكون التأثير بمجموع هذه الاشياء والله سبحانه وتعالى أتبيأه فما هي النقطة في الاتيان بأو لا بالواو هذه لا بد هناك من نقطة في هذا الأمر. فابن القيم سيستمت لك هذه النكته ويذكر ما هو السبب في الإتيان بأولى بالواو قال رحمه الله والموضع موضع واو الجمع وهذا هو الأشهر في معانيها أنها تفيد الجمع وإلا تم معاني اخرى للواو كما هو معلوم فمن معاني الواو أنها للمعية سرت والجبلة لا ترت والمصباحة ومن معانيها أيضا كذلك أنها تأتي للإستئناف أيضا لنبين لكم ونقر في الأرحام مع ان معطوف عليه منصوب كان حقا ونقر في الأرحام لكن قال ونقر فهذا يدل على أن الواه هنا للإستئناف وليستعاقفة فهذا معانيها لنبين لكم ونقر في الأرحام وتأتي القسم والدين والزيتون والله إلى آخر ذلك فالواو لها معاني كثيرة لكن أشهر معانيها أنها ايش الجمع أي للجمع بين المتعاطفين في الحكم لا موضع أو الذي هي لأحد الشيئين وهذا أشهر معانيها أنها تأتي لأحد الشيئين لكن هذا الموضع الذي في هذه الآية ليست لأحد الشيئين وانما المقصود بها معنى آخر غير هذا المعنى فاستشكال هذا المورد إنما هو بسبب أنه ظن أن الواو هنا التي هي مذكورة في الآية على معناها المشهور أنها لأحد الشيئيني تزوج هندا أو اختها خذ من مالي دينارا أو درهما جالس الحسن أو بن سيرين إلى آخر ذلك هنا نعم لأحد الشيئيني او الاشياء كما ذكرنا لكم في الايات ولا على انفسكم ان تاكلوا بيوتكم الاخر فكفارته اطعامه وعشرات المساكين من اوسط ما يطعمون او كسوتهم او تحريق الى اخر الايه فهنا نعم في هذه الايات والامثله المتقدمه لاحد الشيئين او الاشياء على معناها المشهور لكن في ايه قاس ليست على معناها المشهور وانما هي لمعنى اخر سيشير اليه ابن القيم رحمه الله تعالى قالوا الموضع موضع أو الجمع لا موضع أو التي هي لأحد الشيئين قيل هذا سؤال جيد هذا سؤال جيد وهذا ايراد أيضا جيد وهذا تدل على عن ضأنه عند هذا المولد والجواب عنه أن يقال خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو خرج الكلام بأو او خرج الكلام ضبط اخرج الطار خرج الكلام خرج هذا المخرج لأجل هذا لا داعي لهذا الضبط عندما ضبط خرج الكلام بأو لكن ظاهر انه خرج المخرج خرج هذا المخرج بأو لاجل كيت وخيت فلا داعي لضبطه خرج ابن القيم ما ضبطه والذي ضبطه أن ينظر اكثر فالمعنى المستقيم خرج الكلام بكذا وكذا لاجل كذا وكذا اي خرج هذا المخرج ولم يخرج بالواو فلا مانع ما أن يكون خرج على البناء المعلوم إلا المجهول لا مغير صيبة والجواب عنه أن يقال خرج الكلام باو باعتبار حال المخاطب المدعو فاذا أول موجودة في الآية إنما هي للتقسيم وليست لي أحد الشيئين التي هي التخير او إلى أخذ ذلك المعاني فأوهي الآية إنما هي للتقسيم أي لتقسيم المتذكر لتقسيم المتذكر فهو اما ان يكون عالما كاملا الاستعداد لا يحتاج لغيره غير التأمل أو يكون دون ذلك قاف ما هو كامل الاستعداد قاصة يحتاج لمن يوقفه يحتاج لمن يبين له يحتاج ان يتعلم فهذه أول التقسيم وليست لأحد الشيئين. الذي هو المعنى المشهور فيها هذا او هذا وانما هي هنا للتقسيم قسمت المتذكر إلى قسمين اما أن يكون عالما عالما كامل الاستعداد يكتفي بما عنده لا يحتاج احد يوقفه عنده بطانه ويفهم مباشره ويكتفي بما عنده فلا يحتاج لغير التامل لا يحتاج لغير التامل وإما أن يكون قاصرا غير كامل الاستعداد فيحتاج من يقفه، ويحتاج من يبصره ويعلمه، فهو محتاج للتعلم. لذلك أتى بأو هذا او هذا، هذه هنا او للتقسيم، أي لتقسيم المتذكر وهو إما كذا، يعني له قلب أو يلقي لابد من سمع لابد من صاح يستفيد حتى يستفيد وهو محتاج للتعلم. أما هذا ما يحتاج إلى هذا الجانب، فهو يكتفي بالتأمل الذي عنده. لاستعداده الكامل لقبول هذا الخير استعداده الكامل كما إلى هذا لكن هذا مقدما لشرح ما سيذكره رحمه الله تعالى قال خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو فإن من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرة فإذا فكر بقلبه وجال اي طافه وجال بفكره دله قلبه وعقله على صحة القرآن فهذا عنده فطانة وكامل الاستعداد هذا صنف من الناس وصنف آخر لا خلاف هذا فضل الله من يشاء الناس تختلف في دراكاتها وافهامها الى آخر ذلك فالله أتبي أو لأجل تقسيم حال الناس مساكين فمنهم من هو كامل في درجة عالية يفهم مباشرة وعنده فطانة فيكتفي بالتأمل ومنهم يسكن دون ذلك يحتاج تامل يحتاج لتصي إلى من يوقفه ويفهمه إلى أن يقع في قلب الخير إلى أن يقع في قلبه الخير فهذا لا بد أن يلقي السمع ويصغي حتى يستفيد قال فإن من الناس من يكون حي القلب وعيه تام الفطرة فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه وعقله على صحة القرآن وأنه الحق وشهد قلبه بما أخبره بما, أخبر بما أخبر به القرآن فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة فكان ورود القرآن على قلبه نورا وهو نور الوحي على نور الفطرة فهو نور على نور شاء نور الوحي فوجد نور الفطرة حاصل موجود فحصلت الفائدة وحصل الخير عند هذا الرجل فكان ورود القران على قلبه نورا على نور الفطره وهذا وصف الذين قيل فيهم ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق هنا مثلا نحويه تاجنا نحوي نساله اين مفعولا يرى يا عبد اللطيف ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق هنا مفعولا يرى ايها الجماعه يعاتبونا الا نتاخر في كتاب هذا ونستفيد منه ما شاء الله والصراحه كتاب نفيس سائد تفسير عظات كذلك ايضا ارشادات توجيهات نصائح كتاب جميل كتاب بالغالب ما شاء الله ابو مصعب رفع يده وعبد الرحمن ابو عبد الله رفع يده وايضا عبد لطيف ما ما اجاب وعلي محمد أها. الذي أنزله هذا المفعول الأول أحسنته والحق المفعول الثاني وهذا ضمير فصل لا محل له من إعراب ومعنى الايه على الإعراب يفهم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزله الله عليك هو الحق هؤلاء علماء تبصرون فيرون الذي أنزله الله عليك هو الحق أما غيره ما يذك هذا فيكون معنا الآية أن العلماء الذين أتاهم الله علما هم الذين يرون الذي أنزله الله عليك سبحانه وتعالى هو, هو الحق أما غيرهم من جهال ومن هذا ما يبالون بدينك يا محمد وهو خاطب أولئك المشركين قال ويرى الذين اوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق وقال في حقهم الله نور السماوات والأرض وابن القيم يأخذ من هذه الآية أن النور اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى فعلى هذا لا مانع إن فقال عبد النور عبد النور تسم صحيحة على ما ذهب اليه ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش أن النور من اسماء الله سبحانه وتعالى فهو النور وهو المنور سبحانه وتعالى وهو معطي النور فهو النور والمنور ومعطي النور سبحانه وتعالى لأهل الإيمان فهو ينور أبصارهم سبحانه وتعالى فابن القيم يثبت اسم النور لله سبحانه وتعالى كما في كتابه النفيس اجتماع الجيوش وبعضهم يفسر الايه الله نور السماوات والارض منور يفسرها بالفعل نور السماوات اي يفعل هذا الفعل فيها ينورها سبحانه وتعالى لا مانع ان يؤخذ الاسم من هذا يؤخذ الصفه ويؤخذ الاسم و هو هذا رحمه الله قال وقال في حقهم الله نور السماوات والأرض مثل نوره أي الذي يعطيه العبد ويهبه للعبد هذا نور آخر هذا نور آخر وهو نور مخلوق مثل نوره الذي يجعله في قلب العبد والذي يعطيه العبد والذي يهبه للعبد كمشكاه فهو يضيء هذا القلب الخير الذي جعل الله فيه النور يضيء ولا شف و أيضا كذلك عنده بصيرة بسبب النور الذي جعله الله سبحانه وتعالى وقد اختلف العلماء في مرجع الضمير متى نوره والصحيح انه يرجع لله الله سبحانه وتعالى أي متى النور الذي جعله الله في قلب عبده وهذا الله لعبده كمشكاه هذا يشبه بهذا ومشكاه ما هو اي مشكاه يعني كقوه جعل فيها كيت وكيت كما سياتي ومنهم من قال المقصود بالضمير يعود مفسره يعود على النبي عليه الصلاه والسلام مثل نوره أي مثل محمد مثل محمد كمشكات إلى آخر ذلك ومنهم قال على المؤمن مثل المؤمن مثل نوره اي مثل نور المؤمن كمشكات إلى آخره وهذا ليس بعيد يعني الثاني والثالث فيعود إلى الأول فالله هو الذي خلق محمد وجعله نورا للناس والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق المؤمن وجعل له نورا وجعل له نورا فهو من عند الذي وهبه له سبحانه وتعالى فهناك فاعل للنور وهناك قابل للنور قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره فما هو مرجع الضمير مثل نوره الضمير هذا يعود على عليه شيء آه محمد نعم قيل فيه خلاف قيل يعود على الله هذا قول ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه هذا هو الذي رجحه ابن القيم في كتاب جيوش الاسلاميه كمسيحة وما ذكره لا رجح هناك أنه يعود على الله سبحانه وتعالى أي مثل النور الذي يهبه الله في قلب المؤمن كمشكات طيب وقيل يعود على النبي صلى الله عليه وسلم مثل النور أي مثل النبي صلى الله عليه وسلم كمشكات وقيل يعود على المؤمن مثل نوره أي مثل نور المؤمن كمشكات وكلها معاني جيدة ومعاني مستنكرة لك رحمه الله انه يعود على الله سبحانه وتعالى وهو يهب النور سبحانه وهو نور وهو أيضا كذلك من اسمائه النور ومن صفاته النور قال مثل نوره كمشكات أي فيها تقب حفر فيها شيء حفر هذه وجعل المصباح فيها وهي تضيء إضاءة عظيمة جدا وجميلة دون أن يعني قصي يلهب فيها النار دون أن يلهب فيها النار فكيف إذا ألهب فيها النار فتأتي في اعظم أعظم وأعظم لصفاء الزيت الذي فيها وذكر أن اهل البلاغة في هذا أن لهم وجهان في التشبيه وجه اجمالي ووجه تفصيلي وقال أمثلة القران تخرج عن وجه التفصيلي عن وجه الإجمالي هذا اولى وهذا احسن واقصر واسهل ففسر بالوجه الاجمالي في اجتماع الجيوش فسر المشكله قال كقوه هكذا قال رحمه الله قوه وجعل فيها ثقب هكذا يقول يحتاج الى الله يعني حفره هكذا حفروها ويضعوا فيها مصباح نأتي بإضاءة وهذا المصباح ما جعله مقابل للشمس يعني إذا غربت الشمس ما تأتي لا يجعله في جانب حيث أنه تأتي من هنا ومن هنا ودائما هو في إضاءة دائما هو في إضاءة لا في جانب معين واحتاج ان ننظر هل هناك تفسير المشكاء آخر كمثل نوره كمشكات فيها مصباح فتفسير هنا والمقيم يقول كوة ثقب يعني في هذا العام ثم يجعل في هذا المصباح والمصباح هذا يجعل في زجاجة كأنها كوكب درزي قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره أمثل عظيمة القرآن ملي بالأمثلة القرآن ملي بالأمثلة التقريبية الجميلة التي تدل على بلاغة القرآن فهو الدرجة الأعلى في البلاغة فلذلك تجد أهل البلاغه في أمثلتهم تشويه يأتون من القرآن بأمثلة يستدلون من القرآن كثيرا يأتون بأمثلة القرآن ففيه بلاغ عظيمة قال كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيته من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية هذه مشكاة لا شرقية ولا ولا غربية بحيث ان إذا غربت الشمس ثلاثم عاد في إنارة ولا في شيء فهي في مكان جيد وضعت في مكان جيد تضرب من هنا ومن هنا في الشمس كلام جميل آتا به في اجتماع الجيوش يدل على تمكنه في اللغة العربية وتمكنه في البلاغة والذي يراجع اجتماع الجيوش يعرف أن هذا الرجل إمام رحمه الله تعالى ففسر الآية تفسيرا عظيما من حيث التشبيه قال أن كوك من الريد يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو, تمس ولو لم تمسسه نار يعني كاد زيت هذا لصفائه ولحسنه يضيء وإن لم ينسس هذا المسواحش نعم كاد يضيء هاتها يعني صاعد هذا الزيت الذي فيها قال يكاد زيتها يضيء ولو, ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور سيفسر النور نور الفطرة ونور ايش الوحي نور على نور أي نور الفطرة الأول ونور الثاني نور ايش الوحي قال نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء النور الثاني ما هو؟ يهدي الله لنوره نور الوحي نور الوحي يهدي الله لنوره من يشاء قال فهذا نور الفطره على نور الوحي وهذا حال صاحب وهذا حال صاحب القلب الحي الواعي فلا مع صاحب القلب الحي الواعي مع القسم الاول ممن ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أو ألقى السمع إن في ذلك نذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع فمن كان له قلب هو معه الآن مع القسم الأول فهذا صاحب القلب الحي هذا الذي يستفيد بمجرد التأمر إلى آخر ذلك لما جعل الله في قلبه من نور ثم أتاه نور الوحي نور على نور فتبصر جدا هذا والثاني ضعيف قليل سيأتي معنا الثاني او ألقى لكنه على خير قال وهذا حال صاحب القلب الحي الواعي قال ابن القيم وقد ذكرنا ما تضمنت هذه الآية من الأسرار والعبر في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطنة والجهمية كتاب نفيس جدا وهذا في أول كتاب هذا الكلام تجده في بدايات الكتاب وفي صدر الكتاب تكلم على هذه الآية العظيمة وفسرها بالتفسير البليط قال فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن فيجدها كانها قد كتبت فيه فهو يقرأها عن ظهر قلب هذا صاحب القلب الحي فضل الله يتيه من يشاء قال ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد تام الاستعداد واعي القلب هذا آخر قسم آخر لا انتقل للقسم القسم الآخر فأو هنا في الآية لأي شيء للتقسيم أي تقسيم من تقسيم المتذكر إن من يكون واعي كامل الوعي كامل الاستعداد الآخر ذلك فهذا يأتي الوحي نور على نور والثاني ضعيف قليلا القسم الثاني ما هو كامل الاستعداد قالوا من الناس من لا يكون تاما الاستعداد واعي القلب كامل الحياة فيحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل أو أنقى السمع وهو شهيد هذا القسم الثاني مسكين ضعيف قال يحتاج إلى من يوقف ويبصر ويبين له حتى يستقل في قلبه اليقين حتى يحصل على علم اليقين فيحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاة فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتامله والتفكر فيه وتعقل معانيه فيعلم حينئذ أنه الحق فبين الله في هذه الآية أن الذكر تكون لصنفين من الناس هذه الآية فيها بيان من الله أن الذكر تكون لصنفين من الناس كما شرحهم ابن القيم رحمه الله تعالى قال الأول حال من رأى بعينه ما دعي إليه وأقبر به وهذا قد بلغ علم اليقين هذا بلغ عين اليقين كان عنده علم يقين ثم بلغ إلى عين اليقين نور على نور كان عنده نور الفطر الجميل الجيد الذي جعل في قلبه قال أن هذا حق الذي أخبر الله سبحانه وتعالى ثم لما جاءه الوحي لما جاءه الخير جاءه العلم صار عنده نور على على نور فبلغ وقفز إلى درجة علم إلى درجة عين عين اليقين كأنه يشاهد هذه الأشياء بعينه هذا بلغ منزل عظيم كما سيذكر ذلك من القيم الثاني مسكين وقف عند علم اليقين وهذا خير وهذا خير لكن رتبة الأول أعلى لأنه قفز إلى عين اليقين كما سيتي تقسيم مراتب اليقين قال لم تبلغ حالة قلبه ونوره والزكاة فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمله والتفكر فيه وتعقل معانيه فيعلم حينئذ أنه الحق فالأول حال من رأى بعينه ما دعي إليه واخبر به والثاني حال من علم صدق المخبر وتيقنه وقال يكفين خبره فهو استقره وسكن قلبه لخبر المخبر فحصل على علم يقين وقال يكفيني خبره فهو في مقام الإيمان فهو في مقام الإيمان هذا حصل له إيمان جيد وصل إلى المقصود هو علم يقين والأول في مقام الإحسان الاول في مقام الإحسان ومراتب الدين ثلاثة الإيمان والإحسان والإسلام وإيش والإحسان وأعلاه هذا الاحسان كانه راى الشبعين ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن يراه فانه يراك فإن هذه مرتبه عاليه جدا بلغها هذا الثاني بلغها الاول بلغها الاول اما هذا في مرتبه الايمان وهي من مراتب الدين الجيده مراتب الدين ثلاثه او لا ساسالكم بعد انتبهوا مراتب دين ثلاثة الايمان والاسلام والاحسان عندنا اثنان الان واحد بلغ ايش مرتبه الايمان والاخر مرتبة الاحسان من الذي بلغ مرتبة الايمان ها؟ الذي استفى بعش قال يكفيني خبر المخبر حصل عنده علم فبلغ مرتبه الايمان هذه والثاني بلغ مرتبه الاحسان التي هي اعلى من من الأولى كان عنده علم ثم زاد على ذلك العين عنده علم اليقين ثم زاد الى عين اليقين كما سالت قال فالأول حال من رأى بعينه ما دعيَ لي به والثاني حال من علم صدق المخبر وتيقنه وقال يقين خبره فهو في مقام الإيمان والأول في مقام الإحسان هذا قد وصل الثاني للإشارة تعود الأقرى مذكور هذا قد وصل إلى علم يقين وترقى قلبه منه إلى منزلة عين اليقين أي هذا الذي أشار إليه وهو الذي بلغ مقام الإحسان هذا قد وصل إلى علم اليقين ثم ترقى قلبه منه إلى منزلة أي من علم يقين ترقى قلبه منه أي من علم يقين إلى منزله عين عينش عين اليقين وقد قسم ابن القيم رحمه الله في المدارج مراتب اليقين إلى ثلاثة علم اليقين وعين اليقين وإيش أيضا وحق اليقين على مجاء في القرآن على ما جاء في القرآن فهذه ثلاث مراتب لليقين علم اليقين وهذا يعتبر أدنى ما يكون. والثاني عين اليقين وهذا يكون بالمشاهدة والثالث حق ليش؟ والثالث حق اليقين وهذا أعلى المراتب حق اليقين أعلى المراتب يليه عين اليقين ثم الدرجة الأخيرة علم اليقين هذه ثلاث مراتب لي اليقين وقد سئل شيخ الإسلام عن قوله تعالى حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين فما معنى كل مقام فيها وأي مقام أعلى؟ سئل شيخ الاسلام عن هذه الثلاث المراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين وقد سئل شيخ الاسلام عن قوله تعالى حق اليقين عن قوله تعالى حق يقين سيكون حق اليقين سئل شيخ الاسلام عن قوله تعالى حق اليقين اذا على ما في الايه في الايه مرفوعه ومنسوها حق اليقين مرفوعه تحكى على ايه في الآية حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين فما معنى كل مقام فيها وأي مقام أعلى؟ قال شيخ الإسلام علم يقين ما علمه الإنسان هذا معنى علم يقين لا أنت ثم يقول ما هو علم اليقين ما علمه الإنسان بالسماع والخبر هذا علم يقين هو حال من سمعته ما علمه الإنسان بالسماع والخبر والقياس والنظر فهذا يقال له علم يقين. فما علمت بالخبر أخبرك شخص وقلبك يسكن لخبره فيحصل لك علم ايش علم يقين هذا علم اليقين ما علمه الانسان عن طريق الخبر او عن طريق السماع هو مقارب او عن طريق ايضا كذلك القياس والنظر تقيس شيء على على شيء فيحصل لكم مقيس علم يقين تقيس شيء على مقيس عليه فيحصل لكم مقيس علم اليقين كانه شيء حاصل طيب هذا بالنسبه لعلم يقين هو الذي يحصل بالسمع والخبر وعين اليقين ما شاهده وعاينه بالبصر هذا ضابط عين اليقين الذي تجده في القرآن عين اليقين هو ما شاهده الشخص هذه الباصرة. بهذه الباصره و وعاينه بالبصر فهذا يقال له هذا ايش عندي لان فيه هذا مكبر الصوت هذا ايش عندي فيه عن اليقين ولا عين اليقين علم عندي عين يقين كان اذا خبرت به قبل ما أراه سيحصل لي ايش علم اليقين ليس كذلك ولا سيما يكون خبر من يسكن القلب الى خبره سيحصل لي علم اليقين ثم بعد أن شاهدته حصل لي علم اليقين عين اليقين ثم بعد أن تكلمته فيه حق يقين خلاص هذا كبر صوت صار تكلمت فيه وتضح لي أنه ما شاء الله إلى آخر ذلك هذا حصل لي حق ايش؟ حق اليقين نضرب مثال آخر في الجنة الجنة بالنسبة لعلمنا الآن ايش هو الذي عندنا من العلوم؟ علم اليقين أخبرنا الله بذلك قلوبنا لا شك تسكن إلى خبر الله وخبر نبيه صلى الله عليه وسلم طيب إذا أزرفت لنا ودخلناها وإذا أزرفت لنا أمدقونها إذا ازرفت لنا ايش يحصل لنا لأن الجنة تزلف من العباد ايش سيحصل لنا إذا رايناها عين اليقين ثم إذا دخلناها حق اليقين خلاص هذه الدرجة لعنى إذا دخلناها وتمتعنا بأشيارها ونهارها وحورها وقصورها ودورها يحصل لنا بعد ذلك حق اليقين هو على المراتب هذا واضح هذه أمثلة تقريبية وسيضرب مثالا بالعسل رحمه الله قال وعين اليقين ما شاهده وعينه بالمصر وحق اليقين ما باشره هكذا نفهم حق اليقين هذا انتقلنا من عين اليقين ما شاهده بالمصر وعينه يقال له عين اليقين الان نريد نعرف حق اليقين ما هو حق اليقين هذا؟ قال حق اليقين ما باشره ووجده وذاقه ما باشره ووجده وذاقه هذا يغلأ حق اليقين وعرفه بالاعتبار فالاول مثل من أخبرك أن هناك عسلا لم يمثل لهذه الثلاث المراتب مراتب اليقين فالاول مثل من أخبرك أن هناك عسلا وصدق المخبر من أخبر أن هناك عسلا وصدق هذا ايش المخبر المخبر وصدق المخبر او راى ان العسل او راى ما يستدل به على العسل راى ما يستدل هناك اثار اثار لهذا الشيء تدل على ان هناك ايش عسلا طيب هذا الأول يكون حق يكون ايش هذا عين اليقين ولا حق اليقين ولا علم اليقين علم يقين لأنه عن طريق خبر عن طريق خبر طيب والثاني مثل من رأى العسل وشاهده الآن أولا أخبر ثم بعد ذلك رأى العسل ايش حصلنا في الثاني إلى المرحلة الثانية عين اليقين طيب والثالث مثل من داق العسل ووجد طعمه وحلاوته هذا ايش حصلنا ايش نبي الأحب اليك أبا عبيد الله أحفظك عين اليقين في العسل ولا حق اليقين ولا علم اليقين <تصفيق> الأحب الليل مرتبة الأخيرة ويقول كلنا أحب ليل أن نذوق العسل المرتبة الأخيرة أنه يحصل عندنا حق اليقين أيها الله وكذلك أيضا في الجنة كله خير علم عندنا ثم أحب ليل الأكمل وهو حق اليقين أن الله يتفضل علينا بدخولها هذا خير كثير في الله ان يتفضل علينا ويكرمنا بدخول الجنة طيب فقال رحمه الله وهذا أعلم وهذا أعلى المراتب عن ما ذكر أنه طيب ذكر أنه أعلى انتهينا من كلام شيخ والسلام وفي مجموع الفتاوى وذكر هذا هو كلام جيد يبين لك المقصود قال ومعلوم أن هذا أعلى مما قبله في الأخير بعد ما ذكر حق اليقين قال ومعلوم أن هذا أعلى مما قبله الذي قبله عين اليقين وقبل عين اليقين ايش علم اليقين فعند من من الاولاد هم من من الاولاد ساله مراتب الدين مراتب اليقين قبل ذلك مراتب الدين هذا الذي يريد السنه فيه كم مرتبه للدين أولاد الاولاد انت و اي افضل سامي يرفع من هو هذا الولد هذا ولد احمد ولد اخي احمد تفضل افاد ثلاثا الله يدرك ذكرها أه؟ الإحسان والإسلام والإيمان ما هو أعلى مرتبة عندك؟ ما هي أعلى مرتبة في ديننا؟ ها ايش يقول فهد؟ الإحسان أحسنها، وتنيها الإسلام والإيمان والإحسان. الإيمان تنيها هذه المرتبة ثم الإسلام قالت اعراب آمن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فالإيمان بعد مرتبة الإحسان فعلام ما ذكرها من أيضا الاولاد الأولاد من أولا عبد الرحمن طالح يدهر لنا منهم هو البسم الضارة لا أحتاج أن يلبسم الضارة سرعة عندك الذي وضعت يدك زيد تفضل مراتب اليقين الى كم كم مراتب اليقين ثلاث احسن ذكرها عين اليقين اود بالترتيب اذكرها الادنى الاعلى الاعلى اعلم علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ما هو علاها حق اليقين ثم يليه يليه عين اليقين ثم الاخير عين اليقين احسن ما شاء الله ناصر قال رحمه الله فالاول حال من راى بعينه ما دعي اليه واخبر به والثاني حال من علم صدق المخبر وتيقنه وقال يكفيني خبره فهو في مقام الايمان والأول في مقام الاحسان هذا قد وصل إلى علم يقين إشارة إلى مذكور وهو من بلغ من سمعته في مقام الإحسان والأول في مقام الإحسان هذا قد وصل إلى علم يقين وترقى قلبه منه أي من علم يقين إلى منزلة علم من نعم من علم يقين وترقى قلبه منه إلى منزلة عين اليقين وذاك معه التصديق الجازم من هو ذاك الإشارة ذاك للبعيد هنا يشير إلى من الذي حصل له علم اليقين وذاك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام فعين اليقين نوعان ابن القيم يقسم المراتب ثلاث مراتب اليقين علم اليقين عين اليقين حق اليقين ثم قسم ابن القيم عين اليقين إلى قسمين القسم الأول يكون بالبصيرة والقسم الثاني يحصل بالبصر. القسم الأول يكون بعين البصيرة والقسم الثاني يحصل بعينش البصر اي بالبصر يحصل. فهو يقسم هذا تقسيم لبعض العلم وهو درج عليه رحمه الله. تعالوا إلى سجدهم يجملون المراتب. يجملون المراتب. لكن المقيم لما وصل المرتبة الثانية هذه قسمها إلى قسمين. قسمها إلى قسمين كما نس قال رحمه الله فعين اليقين نوعان هذه فائدة احفظوها من هنا تقسيم عين اليقين إلى قسمين عند ابن القيم رحمه الله تعالى فتحفظ من هنا هذه الفائدة قال نوعان نوع في الدنيا وهذا يحصل بإيش في البصرة أو بالبصيره بالبصيرة نوع في الدنيا الذي الآن نتكلم عن أمر لآخره هذا يحصل البصيرة ما في حد رأى الجنة منه لكن بعضهم قوي إيمانه وكأنه يرى الجنة بعينه فهذا عنده علم يقين لكن علم يقين بقلبه علم يقين بقلبه وذاك الثاني النوع الثالث سيحصل أين في الآخرة ما يحصل لاحد في بالدنيا إلا لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم قد حصل له فإنه حصل له الاثنان حصل له عين يقين أو عين يقين بالبصيرة وعين يقين بالبصر فإنه رأى الجنة عليه صلاته والسلام أما غيره غيره لم يحصل له شيء إلا في الآخرة سيحصل له في الآخرة الثاني هذا النوع الثاني اللي سيتكلم عليه قال فعين اليقين نوعان نوع في الدنيا ونوع في الآخرة فالحاصل في الدنيا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهد للعين الحاصل في الدنيا هذا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهد في العين فهو عنده قوة إيمان قوة إيمان كأنه يرى الملائكه يطوفون حول العرش يقف حول حول العرش يقدر يقين كانه يرى الجنه كانه يرى الجنه رؤيا ايش رؤيا عين هذا عنده عين اليقين ولا ما عنده عين يقين عنده عين يقين لكن هذه تسمى بايش بالمصيره لا بي. لا بالبصر لان في اما الثاني سيأتي يوم القيامة سياتي يوم القيامه هذا قوه ايمان عنده طيب هذا قال قالوا كأنه يشاهد عرش الرحمن يحف به المنائكة وصار كأنه يرى الجنة والنار التا... هذا الذي أردنا قال فعين اليقين نوعان نوع في الدنيا ونوع في الآخرة فالحاصل في الدنيا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين تماما نسبته إلى القلب كنسبة الذي يراه بالعين لقوة إيمانه هذا النوع هذا الشخص وما اخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الآخرة بالأبصار وفي الدنيا بالبصائر، وما كل واحد يراه في الدنيا بالبصائر إلا من بلغ منزلة إيش؟ عين اليقين التي هي بالقلب تنزل منزلة البصيرة، قال ما اخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الآخرة بالأبصار وفي الدنيا بالبصائر فهو عين يقين في المرتبتين هذا واضح الآن. وعين يقين في المرتبتين هذه وهذه عندنا مرتبتان لعين اليقين مرتبة في الدنيا ومرتبة في في الآخرة فهذا كلام طيب ذكره ابن رحمه الله في تفسير هذه الآية أو ألقى السمعة وهو شهيد حتى لا تشرج الأذهان قوله وأنقى السمع لمن كان له قلب إن في ذلك نذكر لمن كان له قلب وأنقى السمعة وهو شهيد لماذا أو هنا مع أن الموضع موضع الواو هذا المخلاص الآن احسنت اتبي هنا لافاده التقسيم لتقسيم المتذكر وأنه إلى الى قسمين قسم عنده كمال الاستعداد احسنت ويكتفي يكتفي بايش بالتامل فعنده نور الفطره فجاء نور الوحي عليها صار نورا على على نور القسم الثاني ما عنده كمال الاستعداد للقبول اليس كذلك فاحتاجنا من من يوقفه الى الشاهد يبصره يبين لينا ذلك فحصل له بعد التفسير ايش علم اليقين وذاك حصل له مع فطرته ايش بعد ذلك وعنز الوحي بعد رد الوحي على قلبه ايش حصل عين اليقين ترد الى عين اليقين من علم اليقين الى عين اليقين هذا واضح هذا هو المقصود سبحانك اللهم حمدك لا إله الا أنت استغفرك و